بوك تو بيست عشرون عشرون گفتگوی کوتا یک محادثة قصيرة رقم واحد محادثة قصيرة رقم واحد راحت باشید خذ راحتك خذ راحتك منزلكم تان است البيت بيتك البيت بيتك تشميل داريد بنوشيد ماذا تحب حضرتك أن تشرب ماذا تحب حضرتك ان تشرب موسيقي دوست داريد أتحب الموسيقى. أتحب الموسيقى. من موسيقى كلاسيك دوست دارم. أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. إن ها سدي هاي من هستند. هذه سدياتي. هنا سدياتي. شما ساز می نوازید؟ اتعزفو علی آلت موسیقیه؟ اتعزف علی آل موسیقیه؟ گیتار من اینجاست هذه قیثارتی هنا گیتاری شما به آواز خواندن علاقه دارید؟ اتحب ان تغنی؟ أتحب أن تغني؟ شما فرزند دارید؟ عندك أطفال؟ عندك أطفال؟ شما سج دارید؟ عندك كلب؟ عندك كلب؟ شما گربه دارید؟ عندك قطة؟ عندك قطة؟ اینها کتابهای من هستند. هنا توجد کتبی هنا توجد كتبی. من الان دارم این کتاب را میخوانم. اقرا حاليا هذا الكتاب. هذا الكتاب. در چه ای مطالعه دارید؟ ماذا تحب ان تقرأ؟ ماذا تحب أن تقرأ؟ شما علاق بكونسرت رفتن هستيد؟ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ شما علاقمند مند بتعاطر رفتن هستيد؟ أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ اتحب ان تذهب إلى المسرح شما علاقمند به اوپرا رفتن هستید. اتحب ان تذهب إلى دار الأوپرا. آتحب ان تذهب إلى دار الأوپرا. لطفا برای مشاهده کتب و دانلود آخرین متون به www.b O O, -D -O -D -E مراجعه کنید.